الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم, ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم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 الذين يقادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مُهِينٌ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 يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك ك خيوك بما لم يخيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا ايها الذين امنوا اذا تناديتم فلا تتنادوا بِالْإِثْمِ والعدوان ومعصيه الرسول وتنادوا بالبر والتقوى وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المدالز فافسحوا يفسح الله لكم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 أَمَّنْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ عَشِيرَتِهِمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّ